شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم كلمن المرسلين على صراق مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قوما وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فهي إلى الأجقال فهم مطمعون وجعل ما من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبطرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تابع الزشر وقسي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إما نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء ارسلنا ال اليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا ايدنا اليك مرسلون Który mówił, -um لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن نكسرتم بل أن قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي سطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه ان يرد الرحمن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغل عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون في المنئ Mій من بعد Mmm, <laughs> رجنا منها حبا فليه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وسج فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أسلا يشكرون Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, wa يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم ما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم في مثله ما يركبون وإن شئ غرقهم فلا طريق لهم ولاهم ينقذون إلا رحمة من وَمَتَاعًا إِلَّا إِنَّهُ لَمَثَلُ الْمَاءِ الْمَالِحِ الَّذِي يَقْطَعُ الْأَرْضَ وَالْأَرْضُ تَقْطَعُ الْمَاءَ وَالْمَاءُ يَقْطَعُ وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال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 يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون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 لَا أَرَى إِنْ سَمُتَّهُن لَهُمْ سِحْرُهَا عليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وكانوا يكتبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا يراط يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانه فما استطاعوا, فما استطاعوا Sama jestem, który jest bardzo ważny i bardzo ważny w tej Izbie. Izby يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن تقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون وقناه من نصفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي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 إليه ترجعون صدق الله العظيم